Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala bi min. Salat wa Muhammad wa ala alihi wasahbihi Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki hari ke-20 bulan Ramadan atau pada malam ke-21 yang merupakan asyral awal insyaallah. Semoga Allah Subhanahu memberikan kemudahan serta kelancaran bagi kita semua sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan mengharap harap ikhlasnya Allah Subhanahu wa amin amin serta kita diberikan kesempatan untuk dapat beribadah dengan tujuan untuk menjemput malam Lailatul Qadar karena pada malam 10 hari terakhir akan ada satu malam yang dimana Allah Subhanahu wa Menurunkan satu malam yang fadlahnya sangat agung yakni malam Lailatul Qadar sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri Khairun al Alf Bulan malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang muttaqin dan keluar dari bulan Ramadan menjadi suci dan menjadi suci sebagaimana bayi Allah tabaik. Amin Perlu diinformasikan Bahawa insyaallah jadwal safari khatul Quran meling dusun Kelawan ee bertempat per, di di Musala Baiturahmat. Sekali lagi jadwal safari khatul Quran meling dusun Kelawan di Musalah Baitul Rahmat Atau Musalah Balik Timur sendiri Bertempat di Gang Bima Atau Gang Wayang Di Sundirawa Dekat uh, Tower Bismillahirrahmanirrahim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 غير مظلوب عليه والله أليه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أي أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يحيد الإنسان ليفجر عماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا بغق البصر وخسر القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وثر الى عمك يوم عيد المستقبل ينبأ اولي لسن يوم عيد بما ندما اخر بل الاناس دعى على نفسي بسوي وسيون ولو القى معادير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 إنا ربنا نظر وجوه يوم الدين باسٍ وظنوا أي يفعلون بنا فاقٍ كلا إذا بلغت الطراق وقيل ما هو وظن أنك الفراق والتفت الساق بالساق إنا ربنا يوم الدين المساق فلا صلق ولا صلى ولكن كلم وتولى ثم دعب إلى أمنية من الله أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ما كان عن قط فخلق فسوى فجعل فجعل من حزوجين ذكاء والغاثة عليه سدادك بقاضٍ على أي يحي الطا بسم الله الرحمن الرحيم الأَتى على الإِنسانِ عِنُم من الدَّهْرِ لم يَكُ شَيْئا مَذُورا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِى وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ مَعَكُمْ لَأَصْحَابًا إِنْ مَا شَكُوا وَإِنَّكُمْ فُتُومًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إنَّ الْأَبَوَاءَ يَشْرَبُونَ مِنَ الْكَسِيَانَ كَانَ مِنْ زَادٍ عَنْكَفُوَهُ عَيْنَيْهِ يَشْرَبُ بِكَ عِبَادُ اللَّهِ يُفْجِعُونَ لَا تَفْجِعُ يُفْعُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَ كَانَ شَرُومُ مُسْتَضِيعٌ وَيُطَعِّمُونَ الْضَّعَامَ عَلَى عُمْبِي مِسْبِينَهُ وَيَتِمَوْهُ وَأَسِي إنما لوجه الله لا نهيد منكم دزاء ولا شكورا انا بعثكم ديوانا لا نريد منكم جزاءا او نكش ولا شكر اننا صافوا ربنا يوما نكون ساقط طريا فاق الله شذا ذلك اليوم لا وجزاهم بما صمروا جنة وحغيرا متكئين فيها على الأمرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا زم ودالية عليهم ذنالها وذللت مطوفها تليلا ويطافوا عليه بأنيات من في القطيع وأقوام كانت خارجه خارجهم في القطيع قدر ما تقدوا ويسووا فيك سكنا من زوجات جبينا عينا فيك سما سبلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتم حسبتهم رؤلوا أم آثورا وإذا رَأَيْتَ ثم رأيت عليهم ثياب سادس خضر وإستبعق وقلوا أسارع من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا وَاصْبِغْ لِحُقْمِ رُبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَأَكْرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْهَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْنَا وَاسْبِحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّنَا آخْنَ نوحا وحا انياما سنتينا نحن خلقناكم وش خلقناهم وسجد وشددنا ان صرهم واذا شئنا بدلنا انصاركم انصارهم تبدينا ان غادي تغير فمن شاء وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّنِيَّةَ مَن عَذَّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا يرحمان رحيم والغر سنوات عرف فالعاصفات عصا والناشرات اشوا فالفارقات فرقا فالملكي فالملقيات ذكرا اذن اوذوا ان ما ذو عدون لا النجوم طمس وإذا السماء فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَانُ سِمَتْ وَإِذَا الْأَوْصُلُ أُقِدَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُنْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدَّاكَهَا يَوْمَ الْفَصْلِ وَإِذُ يَوْمَ إِذِ الْكَلِبِ أَلَمْ نُبِكَ الْأَوَّلِينَ فَهُمْ ما نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجربين ويومئذ المكذبين ألم نخلقكم مما أحب مهين فجعلناه في قارين مكين إلى قدر معلوم يفقدونا فنعم القادرون وإن يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات وجعلنا فيها عراسي شاكفات وأسخيناكم ماء فراتا وإن يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كان طابقه تكذبون إن طلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب لا ظليم ولا يغني من الأقبل إنها ترمي بشواح كالقصر كأن أجمالة صفر ويله يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذد لهم فيعتذرون ويلو يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد وفكيدون ويلو إن هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيدا فكيدون وإن يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وإن يومئذ يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركعه لا يركعون وإذن يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعنمون ثم كلا سيعنمون ألم نجعل الأرض بغادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَمَاءً شِدَادًا وَوَضَعْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا وَآتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هَوَاءً آجَ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً لنخرج لنخرج بين حبوب ونباتات وجنة الفاف إن يوم الفصل كان مقتدا يوم يوافق في السور فتقطن أفواجا وفطحات السماء وفقالت أبوابا وَسُوِيْهُ تِلْدِبَانُ فَكَانَتْ سَوَى إِنَّمَا جَعَنَ النَّمَكَانَ تَمْرُ صَادَةً إِلَّا طَيِّنَ مَأْبَعَ لَا بِثِينَ فِيهَا لَا أَحْقَى بَلَى يَدُقُونَ فِيهَا بَرَدَهُ وَلَا شَرَابٌ إِلَّا عَمِيمٌ وَمَسَاقٌ جَزَاءً هم كانوا لا يرجعون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوبوا فلن نزيدكم إلا عنابا إن للمتقين غفازا حدائق وعنابا وكواعدا سادئقا لا يسمعون فينا نذوع وانا كذابا يزا عام ربك ات حسابا من السماء لا يعلمون إلا من أدين لهم رحمة، إلا من أدين لهم رحمة وقنا صوابا، ذلك اليوم الآخر، فما شئت. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل قضلنا بعضهم على بأه منهم من كلم الله ورفع بعض الدرجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَأَمَاتَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ يَا بَنِي آدَمَ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْ أُمَّةٍ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَا كَفَرُوا وَلَئِنْ شَاءَ ولكن اللَّهُ لَمَّا قَتَلَكُمْ وَلَئِنْ نَجَّاكُمْ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ مَا قبل أن يأتي أحد من بعد أي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خنة ولا شرع والكافعون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض فهذا الذي يشعر دم إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرضى لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكوانا في الدين قد تبين ورش من, من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى في صمدها والله سميع عليم اللَّهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم من النُّورِ إلى الظلمات وَأُولَٰئِكَ أصحاب النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي قالت إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا وحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرب فأتي منها من المغرب فهوهد الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي وهو على قهية وهي صاوية على روشها قال أما يحيئا بإلا بعد موتها فأمات من الله يتعاميها ثم بعثا قال كم لبثت قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم بإثناء العام فاضح إلى طعامك والشرابك وشرابك لم يتسنن واضح إلى حباهك ولنجعلك آية للناس واضح إلى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له أن الله معنا كل شيء قديم. وإذ قال إبراهيم بعم كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بنا ولكن يطمئن قلبي قال فاخذ أربعة من الضيخ فسرن إليك ثم جعل على كل جبل من, من ثم دعوهن يأتي لك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أولهم في سبيل الله كما كمثل حنبة سبع سنابل في كل سابرة مئة حنبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين يوافقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يسمعون ما أغفقوا من ولا آدى أجرهم عيادهم بهم ولا خوف عليهم ولا منحزنون قول معرف ومغفرة الخير من صدقتي يتمعها آدى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 يا أيها الذين آمنوا لا تماطنوا صدقاتكم بالمن والأدى كالذي ينفق ما ذهو الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كما في الصفوان علي ترام فاطفع صابه وامل فآتت أقولها ضعفا فإن لم يرسمها أمنوا فطن والله بما تعملون بصيح أيون أحدكم لأن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنار له فيها من وله دهية ضعفاء فصابها عصارها في نارا فاحترقت ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما للطيبات مأسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخميد منه يؤمنون والرسول مأخذ إلا آتون بضوفي وعلموا أن الله عزيز وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفسق والله يعذبكم ما فاتن من وفده و الله هو سميع نجيب يعطي الحكمة مايشاء وما يعطي الحكمة فقد قط يخون كثير وما ينكه إلا تُؤْتَمِنُ النَّفَقَةَ الْأَوْلَى دَأْتُمْ مِنَ الذُّرْيَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ يَمْدُدُ شَيْئًا يَمْدُدُ صَدَقَاتِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ يَخْرُ وَتُدْخَلُ الْفُقَرَاءُ أَفَلَا خَيْرٌ لَكُمْ فَوَخَيْرٌ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّي عَلَيْكُمْ سَيَّا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِلَّا عَلَيْكَ الدَّاءُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُوَافِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَفُسِكُ وما, وَمَا تُوَافِقُونَ إِلَّا بَطِرًا عليكم وآت الله تطمنون الفقراء الذين عبسو في سبيل الله لا يسألون لا يسألون ضهر لا يسقى الفقراء الذين عبسو في سبيل الله. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون جايبا غنيا أم يتعفف تعفف وبسمان لا يسألون الناس إلحافا وما توفقوا من خير فإن الله بي الذين يوافقون أموالهم بالليل وأنها حسرا وعنالية فلم أجرهم عيد ربهم ولا عليهم ولا يحسنون الذين يأكلون ربما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطهم شيطان من المس ذلك بأنهم ينفقون ذلك لأنهم قالوا إنما البيع باسم حربة وحل الله البيع وحل الله البيع وحرم حربة ثم جاء الله عظته ربي فانتهى ما سلم وأمره أن الله ومن أدفأ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖۖ صيحة وقاف الصلاة واتو الزكاة واتو الزكاة لا أجر عليهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ولكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإياك أن تنسى فتضيع إلى ما ينسى وأنت صدق خير لك وأنت صدق خير لكم يا أتقا تعلمون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 فَلْيَقْتُمْ بَيْنَكُمْ كَاتِمًا مِنَ اللَّهِ وَلَا يَقْبَلْكَ تِمَامًا إِلَّا يَقْتُمَكَ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَقْتُمْ فَلْيَقْتُمْ وَالْيَمِينِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَاللَّهُ يَتَقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْغُضْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ نَعْلَ فَإِنَّكَ نَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُّ أو ضعيفا فان لا يستطيع أو لا يستطيع ان يمدف ان يمن فهو هو اين اي من لا هو فان يمن وليو بالعدل واشهدوا شيدين محجا واستشهدوا شيدين محجا فإن لم يكونا رجلين فارجلوا قتلا ما تقول من الشداد أن تضل إحداك ما فتذكر إحداكم الأخرى ولا يأكل ولا يأكل الشداد من دم ولا تسأم أتكتب صغيرا أو كبيرا إلى أدني ذَٰلِكُمْ أَقْسَطَ ٱللَّهِ وَأَقْوَى لِلشَّغَٰطَةِ وَأَدْنَى ٱللَّهُ تَقَٰتُبُ وَأَدْنَى ٱللَّهُ تَقَٰتُبُ إِلَّا أَن تَكُونَا تِجَٰرَةً عَٰطِرَةً تُدِيرُونَ ٱللَّهَ تُدِيرُونَ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ يُلَٰحِنُ أَن لا أشهد أن لا إله إلا الله، كاتب ولا شهد، ويه ويه تفعل فَإِنَّهُ فُصُوَقَ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. لا سفريه ولن تجدوا كتابا فهنا مقروضا فإن, فإن من بعضه بعضا فليؤدِّ الذيء من أمانة وليتق الله عبده ولا تكتم شيئا وما يكتم فإن الله آثم وحده والله بما تعملون عليهم لله ملكس لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا وحاسبوا به الأرض قال رسول بما أرسل إليه من حمدين والمؤمنون كلنا من بالله وما دايت واتبعته ورسولي لا انفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفعل wa farana ka rabbana wa ilaika masiih la yukannifullahu nafsa izza wa sama la lamaka وعف عنا وغفر لنا سَلَعَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَلِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَعْلَسَ الْوَهَاتِ وَالْإِجِيلَ مِنْ قَبْلُ مِنْ قَبْلُ وَدَلِّلَنَّ شِهَّةَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَقَوْمٌ عَدَىٰ إن الذين كفروا من آياتنا إنهم عذاب شديد والله عز وجل تقوى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.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 هم تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغوا فيتنعون ما تشابه منه إما تغاء الفتنة وما تغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به كل من علم وما يتذكوا وما يتذكوا إلا أولو الألباب جامع الناس يؤمن الله وي巴菲 إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا تغنى أن لا تغنى أن لا تغنى أنهم أن وأموالهم ولا أودع من الله شيئا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَأَنشَأُ إِلَى إِذَا واميسل مينا ذا قد كانت لكم ايه في فيتين تطت فيها تقاتل في سبيل لا يظلم واخا كافرا واخا كافره يرونهم مثلين خري العين الله يضاعف الله يأيد بنصر ما يشاء إن في ذلك لعنة على الأمصار زين للناس حشوات من النساء والولد والبني والقناطع المطاط والقناطع المطاطة من الذهب والفضة والعين والخيل المسوّمة والأنعام والاعلاف ذلك متاع الحياة ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسنات ان اطعنا بكم خير يا ذلك للذين الذين اتقوا عناد ربهم جن na no. no. فرنا نادو بنا فرغنا نادو بنا وقنا نمنا الصابرين الصادقين والقانتين والمفتيين والمؤفتيين والمستضعفين Syahidallahu antau la ilaha illaha wal-mana'ika Wal-mana'ikati wa ulul-irri ta'ima bil-kista La ilaha illaha wal-azizul-hakim Inna din a'idallahil-islam واختلف الذين من قبله من بعد ما جاءته البينات واختلف الذين أوتوا الكتاب من بعد ما جاءه والعلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الاساب فإن حاب يا لله ومن يتبعه، وقل للذين أُوتوا العلم والمؤمنين، وقل للذين أُوتوا الكتاب والمؤمنين أَأَسْنَنَّكُمْ، فإن أَسْنَمُ فَقَدِ اتَدَوَّى إِرَاءَ وَالنَّوْفَى، إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَدَآءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادَةِ. إن الذين يفكون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير أحق ويقتلون ويقتلون الذين يقرؤون بالقصة من الناس بالشر بعذاب أليم. أولئك حبطت أولئك الذين حبطت أعمالهم. في الحياة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وآتهم وهم معرضون ذلك بأن لكم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودا وغراتكم وغركم في دينهم ما, دينه ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناكم يوم لا يوم لا عب فيه ووفيت كل نفسكم ما كسبت ما كسبتهم لا يطلمون قل الله ومالك الملك تؤدي الملك من تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيديك الخيئ إنك على الله القدير تولج الليل في النار وتوالج النار في الليل ويخرج وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتأذق ما تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فإن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتنقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن, قل إن تخلوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض الله على كل شيء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تانطوان كيرو تانطوان كيرو تانطوان بينها وبينه أمدا بعيداً ويحذركم الله نفسه وإلى الله والله يغفر بالعباد قل إن كنتم نحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وَقُلِ اضْرِبْ الْغَائِبَ وَاضْرِبْ الْأَظْعِمَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ صَفَا آدَمَ وَالْحَامَ وَآلَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِطْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ غِيَةَ بَعْضِهَا مِنْ بَعْدِ الله سميعا عليم إذ قالت الرأة إمران ربي, ربي إني ندرت لك ما في مطني محرى فتقبل مني إنك أمات السميع العليم فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتَ أَن بِإِنِّي وَضَعْتُهَا وَاثَهَا فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ فَلَيْسَ ذَكْرُكَ الْوَاثَفَ وَإِن بِي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي وَإِنِّي أُعِيدُهَا وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيَةً مِنْ الشَّيْطَانِ خَرَجِينَ فتقبلنا عمر بقبول الحسنة وبتنا بات الحسنة فقفلنا سكريا كلما دخل علينا سكريا الحرم وجد عيادها رضى الله. قالت يا مريم قالت يا مريم أننا لك هذا قال من عين قالت ومن عياد قالت ومن عياد الله. إن الله يغسق من يشاء ان الله يغسق من يشاء وبغير حساب هنالك دعازك من يا ربنا هناك دعازك من يا ربنا قَالَ رَبِّ أَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ إِنَّكَ سَمِيعٌ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَقَالُوا مَنْ ذَا الله يبشرك بيحرش يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر واتي عاقه قالت وامرأة عاقه قال كذلك الله يفعل ما يشاء بِجَعَلْنِي آيَة قَال آيَتُكَ عَنَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاذْكُرْ مَتَى قَفَّرُوا وَأَسْبِحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَعْدُ إِنَّ اللَّهَ نَصَرَكَ ۖ وَأَمَرَكَ أَنْ صَلِّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا يا مَغْيَبَ قَنُوتِي لِرَبِّكَ وَالسُّجُودِ وَرُكْعَائِي نَادِيكَ بِالرَّبَّا إِنَّ بِي مِنُّحِ نَيك وَمَا كَانَ لَدَيْكَ إِذْ قُونَ أَقْدَاهُمْ مَنْ يَكْفُلُ مَغْيَبَ مَا كَانَ لَدَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ إذ قالت الملا إن قط مريم إن الله يبشرك بكلمة من وسأ بكلمة من قسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجميع في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المخدرات ومن الصالحين قال رم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخبط ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول لم يكون